إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلم فَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ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 إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفلون نور الله بأفواههم، والله متن نوره ولو كره الكافرون، واللذي أرسل رسوله.